أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا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 نَكشِفُ عَنِ الْعَذَابِ إِنَّا مُؤْمِنُونَ أَنَّ لَهُمُ الذِّكْرَ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا إِنَّكَ كَاشِفُ الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ يَوْمَ ن بطش البطشة الكبر إ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 وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون رَبَّهُ ربه أن هؤلاء قوم فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون وترك البحر رهوا إنهم جند مغاقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك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 لا يَقُولُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ فَأْتُوا بِآيَاتِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا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 جحيم. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون. إن المتقين في مقام الأمين في جنات وعيون يلبسون من سودس واستبرق متقابلين كذلك.